محرم حين يقبل يحمل سيرة كلها لوعة وحرمان وآهات يأتينا معه صوت زينب التي تحملت ما تحملت حتى سميت أم المصائب يا حورها ميل حيمه امي الزهره فاطمه اخوتي ليث المازي يدو ما نملى الليل العز و على العولا ويبكف صرقان دي ما شفت الا و يدري لليل عالم رباني ما شفيت حزني دا ألاليت دا ألاليت زينا بانا بيت علي امي الحزيني امي الحزيني <ساماني> سموني من زغرسني من زغرسني تمرمريه تمرمريه ما مريه <زين بانا فيت علي> <تعلي> يوم ام الغاب المستافى وريد ماوي دار القرو عيسرا وبتا وبضيته وخويا ما وصدر أمي من كسرتك كسرة وصدر المال والدي ردي الشامس مطوع الجنوي سيف الريجس ينصاب وبغدر القول في جعاني تشدي الحسن تشدي الحسن في جعاني تم سهام صني تحيري تحيري زينا بانا بيت علي مرا و ضاهدا وليش عيل نار القاها ويب قلبي جمره استيعا اخناني ش ساليها بطف كربالا شتت شامل العائلة عليا ناسية فشايلة كام زاجيب سيافا ذباح كام جرحيب قلبي جرح ويترواب ميح خلادمي بعيوني يا تسمعوني داهني داهني بيت علي سم الله سم الله ام الحزن ام الحزن ام الحزن سم الله نزغ لي نزغ سنني مرمريه من سلاحلى الوارا شفت اخواني على الثارا من توسدت كلها لخيل صاوتاتي ما بقى شباب وكهيل حتى عبت الله طيفي شفتن دي بحطشان قلبي وقاطع عَبَسَ على الْمَشْرَاةِ شُفُوفٌ وَأَسْفَمٌ قَطَّعَا صَابَتْ عِنَا الْعِذْوَاءُ وَدُونِي أَرْجُو أَشْتَكِي وعدوني الليل تكفى ليه من اطلعي من اطلعي زي بيت علي ом эль хиз мин хиз салла мин зур си сини хумар мере хар мере a uh -huh.